ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن من س ن ا ن ة من طين ثم ج ع ل ن ا ه ن ط ف ة في قرار مكين نطفة فخلقنا علقة العلقة م ض و ة فخلقنا ا ل م ض و ة عظاما فكسونا العظام لحما, فكسونا العظام لحما ثم أ ن ش ا ن ا ه خلقا آ خ ر فتبارك الله أ ح س ن الخالقين ثم ل م ي ت و ن إنكم ثم ي و م ا ل ق ي ا م ة ت ب ع ث و و ن ل ق د خ ل ق فوقكم ن ا س ب ع طرائق و م ا كنا عن ا ل خ ل ق غ ا ف ل ي ن ن و أ ز ل ا م ن السماء ف أ س ك ن ن ا ه في النابلسي أ ر ض و إ به ل ل ع ل ك م به ج ن ا ل و أ ع ا ب ل ك م ف ي ه ا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 نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ك ث ي ر ة ومنها ت أ ك ل و ن وعليا وعلى الفلك تحملون ولقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله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 يريد أ ن يتفضل عليكم ولو شاء الله ل أ ن ز ل ملائكه مما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن إن هو إلا هو به حتى حين قال رب بما كذبون فاوحينا ت ر ب ص و به رب بما حين انصرني قال ك ذ ف أ و إ ل ي ه أ ن اصنع الفلك باعيننا ووحينا ف إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفاردت النور فاسلك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 و موسوعه ن ل الفلك فقل الحمد ل ل ى ا ل ذ ي ن ج ا ن من ا ل ق و م ا ا ل ل ظ س ي ن و ق ل رب أ ز ل م ع ل ا م ب ا ر ل ا وأنت خير ا ل ا م ي ه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 و كفروا وكذبوا بلقاء ا ل آ خ ر ه و أ ت ر ف ن ا ه م في ا ل ح ي ا ة الدنيا ما هذا إ ل ا بشر مثلكم ياكل مما ت أ ك ل و ويشرب ن منه مما ش ر ب ت و ن و ل موسوعه م ا م ل ن م ا ب ن س ي م ل ع ل و ن م الاسلاميه ليصبحن ن ا د موسوعه ي ن ف م النابلسي ص ي للعلوم الاسلاميه ظ ل م ثم ي ن أ ش ن قرونا بعدهم ر خ ما تسبق من أ م ة أ ج ن ه ا وما ي س ت أ خ ر و ن ثم أ ر س ل ن ا رسلنا تترى كلما جاء أ م ه رسولها كذبون ف أ ت ب ع ن ا بعضهم بعضا وجعلناهم أ ح ا د ي ث ابعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بشرين مثلنا ولقد ق و م م ه ا ن عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ا فكذبوهما و ل اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل ابن مريم واحدة وأنا ر ك م ف ت ق و ف ت ق ط ع و ا أ م ر ه م بينهم ب ز ر ا ك ل ح ز ب بما ل د ي ه م ف ر ح و ن ف ر ه م في حين غمرتهم حتى أ ي ح س ب و ن ن أ م ا ن م ي ه م و س ر ع ل ه م في النابلسي خ ي ل ل ع ر و ن إن ا ل ذ ي ن ه م من خ ش ي ة ر ب ه م مشفقون والذين ه موسوعه بآيات ربهم ي ؤ ا ل ذ ي ن هم ب ر ب ه م ل ا ي ش ر ك و و ن ا للعلوم ذ ي ن ن الاسلاميه ت و ب وجنة أ م ربهم إلى راجعون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 موسوعه النابلسي إذا ج ر و ن للعلوم ا ت ج أ ر إنكم ن م ا ل ا س ل ا ن ي ه أعطيتنا ي ل ك مستكبرين فكنتم على أعقابكم تنكصون م على به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاء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 ي موسوعه النابلسي ل ت د ع ل و م الاسلاميه اسماء ن الله ا ك ب و ن ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب فما استكانون ر ب ه م وما يتضرعون حتى فتحناهم إذا فتحنا ش ه م فيه م ب ل ض و ن و ه و الذي أ ن ش أ ل ك م ض ا ن شهر رمضان شهر رمضان شهر ل ي ل ا ن شهر رمضان وهو الذي ذركم في ا ل أ ر ض و إ ل ي ه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت و ن ه خ ت ن ا ف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاول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 اسماء ا ل س ب ورب ع ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م س ي ق و و ل ن لله قل أفلا ق ت ت و ى 「こんなふうに言うことを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 موسوعه النابلسي ت م يوعدون ر للعلوم ا ل ا ل م ي ن وإن ع ل ى أن نريك م ا م ي ه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 「今日は私のことです」 م و ا ز س و ل ئ ك ه م النابلسي م ف ل ح و ف إ ذ نفخ ص و ر فلا أ ن ا ب ب ن ه م ي و م ئ ذ و ل ا ي ت س ل ا م ي ه فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون <تصفيق> اللهم اجرنا من عذاب جهنم و ل ل ه م اجعلنا ممن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح <تصفيق> وجوههم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 ش موسوعه ن ا ل ي ن ر ب ن ا أخرجنا م ن ه ا فإن ع د ن ا ف س ن ا ظ ا ل م و ن م و ن <تكلمون> و ع ه ا م ن ع ب ا د ي للعلوم ربنا ن الاسلاميه و فاتخذتموهم سخريا حتى أ ن س ا و ك م ذكري وكنتم منهم تضحكون إ ن ي جزيتم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم في سنين الأرض عدد سنين. قالوا ن ب ث ن ا يوما أ و بعض يوم ف ا س أ ل العادين قال ان لبثتم إ ل ا قليلا لو أ ن ك م كنتم تعلمون